Am هدى بشوق فاق المديني ترجو أن تراك روحي يا حبيب بفداك حمد يا نور الهدى بشوق فاق المديني ترجو أن ترك روحي يا حبيبي حبيب في داك شوق فاق المدى اري ترجو انت راجوحي يا حبيب في فيداك يا نور الهدا بشوق شوق فقلب عيني ترجو انت روحي يا حبيب في فيداك Terima oh.